nel fronte della produzione staremo lo stato però vorremmo dire che si vuole في هو البلوي فسكانهم المانيا يطلق عليهم الاعراب والاعراب كانوا غلاظ الطباع فكان ما يدمنه ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته أو يناديه لما لا يناديه به رضي الله عنه فذلك حد مصدر تواصي العلم كل من كان عن مشكله نبوه تجد بالجنه ويشبه كامر من الصحابه كقولي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاني على عمل اذكر به الجنه وامن النار عدت النبي صلى الله عليه وسلم كل لله لا تسال احدا بعدك ابدا عنها قالوا اخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاخبرني ما يقربني من الجنه او قد يكون قالها واحملها قبرعوا أخبرني, اخبرني ما يقربني من الجنه فمعروف ان ما يقربهم من الجنه هو كحكم الله تبارك وتعالى ويرضاه وان كل ما يباركه كذلك سبحانه لا يحيط الله بظهر وتعالى عاتى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المساله تبع عظيمه لمن فيها الدور من دخول الجنه الا الذات من النار ومعلوم ايضا ان كل انسان عائد من المسلمين كما الله تبارك وتعالى قال ترزق زيها عن النار و عن الناس ادخل الجنه فقد يعني أن من الله تعالى عليه من نداء من الناس على دخولها الجنة هذا هو حقا الذي ينبغي ان الله على هذا الفوز صلى الله عليه و سلم ايضا في هذا الرجل كلمات عام تعبد الله ولا اشرك به شيئا تعبد الله العباده صوت ويراد بها الفعل والله ويراد بها التعقب به فمعنى العباده على المعنى الأول وهو الفعل هو اسد بالله تبارك وتعالى لله عز والتعظيم له سبحانه, سبحانه وتعالى وأما نعم التالي والمراه بالعباده أنها المتعارف به فهي نعم قال من شيخ الاسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما نحبهم الله ويحبهم من الاقوال والافعال الظاهره والباطله كانت عليهم التعليم الشيخ الاسلام سيميع رحمه الله المتعقد به هو كل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهره وكل شيء يحبه سواء كان فردا او كان فعلا سواء يفعله العرب في السر او يفعله في العالم فهو داخل في هذا المعنى اي معنى العباد والمثال ذلك مثال الصلاه شده دوامه شده الشده الاكبر فشعر حده هو ان العرض نوعه الفاظ داله التي تدل على الالف واللام ويصيب ان من أنواع تبعذا الالوي ان Lord. ما إذا رضى <تصفيق> الله تعالى أن الله أخص الأكبر فكل على ذلك يمضي عند الله عز وجل في يكون مشترك بذلك عباده على الصلاة. الصلاه يعني الصلاه معناها هي العكس بالواجبات والافكار والشرائط علي عليه الشرح دل عليه الشرع ومن ذاك لله سبحانه في صلاته والشعور بالمناجاه سبحانه وتعالى هي التعب بين يدي ربي سبحانه وتعالى معنى الصلاه لكنه قد يخبره شرط الورب من أفنس قد لا يطلق في صلاته فيحجب صلاته قطر أبي المثال هذا لا يكون قد أطنس آخر يصليه ولا يغشع في صلاته فكيف يكون الغالب عن الإن وعن الفشوع لا يدلي ما يقول ولا يدلي ما يخشع عليه الزكاة المفروضه الزكاة المحروضة أو الصباحة المحروضة وهي تلك الأموال التي يدفع الإنسان من ماله وقصمة الشرعيه التي حددها الزوار الزكامة في الأموال وقد جاء أرض الزكاة هنا وفي مجمله النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يقول الله جل وأقوم الصلاة تأتي تذهب إلى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلا. لمن ذكر الله تبارك به حوله انما الصدقات في الفراشه والعاملين عليها ونهكت لهم وفي العقاب ولواسمه الله وابن السبيل ورسول بعدها فريضه من الله ان الله سبحانه وتعالى فرض ذلك فتصل الرحم فتصل الرحم هي المراده في كل في هذا الحديث تحت هذا الباب والرحم افضل الانسان كل القرار يسمونه رحمة وصلاةها السلام إليها بوضوح الفجر وهذا فتختلف بحسب الوضع وصول وأبناها السلام فرق السلام سمعنا ما يجب عليه من صلتها ما يسمحها صاطعة وإن كان فترك كذلك وفعل الأدنى من حسنها أيضا قطعت إلا أن يقطع عمله بالمرضي وحاله لا اختلفوا اختلاف المواصله والمواصله فان القرائح لا توصل الا بالنفقه عليه لو انت غني كغني واروحك فقيران يجب عليك ان تنطق عليهما على موصله القرائح اقول لو كان فقيرا فعلا عليه مثلا اردت هردى بالزيارة أو بالإهداء أو غير ذات فهي بإحتلال الموصول وهي قدأت بعضها معا من بعض وقد يسأل الزيال يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر صلى الله عليه وسلم الصياد يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الحج فلكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ولكن قد are you?